اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى ابا اون اوت ضلالات كرين وبرزب كرين ابي هديه ركض خالد بخور جرتين و هديه هيلا كفر بخور جرتين و ايمان هيلا فما ربحت تجارتهم جابتها خسارتهم سرفيدان ابون تجارت اوام ما يبفيدوا وما كانوا مهتدين نلس الركض رزب و اختوان بعد الزبون بخوش جئي جيرتی السر هداية وی و ایمان نبیر